وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا نُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَنُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي, وندخله جنات تجري مِنْ تَحْتِهَا الْنَهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ Valladin kafır ve kذذب بآياتنا أولائك النار خالدين فيها وبيس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم واطيع الله واطيع الرسول فان توليتم فانما على رسولنا البلاغ المبين الله لا لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من الزواجكم وأولادكم عدو لكم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 Allahü Şakooru Halim, Alim al-Ghayib العزيز Şahadeti